أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وإن شاء الله تعالى سنأخذ بعده زيادات بن رجب رحمه الله عز وجل واتفقنا في هذا الشرح على أننا نسير فيه على منهج أهل الحديث في شرح الأحاديث في بياني الصنع الحديثية من حيث الإسناد والمتن والنظر فيه من بين الصحة والضعف والروايات والطرق ثم بيان فقه هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث اليوم إن الله تعالى معنا الحديث السابع حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الذي أوتي جوامع الكلم حديث أصل من أصول الدين وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه كما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره وأثنده مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليث عن تميم الداري وهو تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه ورواه أيضا أي مسلم عن هذا سهيل ابن أبي صالح وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه بهذا الترمذي وأيضا جاء من طرق أخرى عن ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم وأهل العلم بينوا في هذا الحديث منهم من اختلف في روايات هذا الحديث أي الرواية التي غير رواية تميم منهم من صححها ومنهم من ردها والقول فيه بأنه كما قال أهل الحديث لم تصح طريق أو لم يصح طريق غير طريق تميم الداري لم يصح طريق في هذه أو من هذه الطرق نعم رواية مسلم. عدن. تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. وتميم هذا روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وكان قد كان نصرانيا ثم أسلم وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم كلاما يطول في هذا الحديث فقالت أميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا لفظ مسلم وهذا ما أخرجه أو ما وضعه الإمام النووي رحمه الله نعم أخ الحبيب أبا معد روا عنه حديث الدجال لما ضاعت بهم السفينة في البحر شهرا فروا ذلك للنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث عنه وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا معروف في علم الحديث وهذا شرف لتميم ف. هذا حديث عظيم جدا، وكما نرى أن أهل العلم قالوا كما قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي وهذا عالم رباني رحمه الله أنه أحد أرباع الدين أي يدخل في أصول الدين لما يجتمل عليه من أمور عظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين هنا عرفه بالنصيحة أن يشتمل على هذا الأمر الدين النصيحة وقالها ثلاثا تنبيها الحضور ومعرفة لأهمية هذا الأمر والنصيحة كلمة جامعة هذه الكلمة جمعت الحقوق كلها بما فيها خير الدنيا والآخرة، وهذا يكون للناصح. الناصح ينصح لأنه يرى من هذا النصح خير، ويرد به الشر. فالدين كله نصيحة وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فجعل العبادة كلها دعاء أي أن أمر العبادة مقرون بالدعاء فبدون دعاء لا تصح العبادة أيضا الدين إذا خلى من النصيحة لا يسمى صاحبه به فالدين النصيحة تنصح وتبصر وتدعو كل هذا لدينك حتى تكون هذه النصيحة دين تدين به لا ينفطر عنك شيء منها وهذا لأصحاب الدين يتخلقون بهذه الصفة وهي النصيحة وكانت ايضا من فعل الرسل والانبياء فما ارسلوا الا لنصيحة البشر ينذروهم عن الشرك ويدعوهم الى التوحيد هذه نصيحة لذلك اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ولا شك في أن الجملة إذا تكررت يراد بها أمرا مهما لينتبه الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما وجاء ناصحا أمينا لذلك كان ذلك من خلقه وأمرنا أن نتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنصيحة خلق طيب جميل وهو من خلق الأنبياء كما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي روايات أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهذا من الخلق الحسن الذي من يتصف به يوصف بالدين أنه صاحب دين أما من تركه وجهله وأنكره أو جاء به على غير مراده أو فعله بغير قصد فأدى إلى مفسده هذا ليس من النصح في شيء كما سيظهر لنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدين النصيحة ثلاثا قلنا أي الصحابة رضوان الله عليهم يسألون لأنهم كانوا أحرص الناس على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على معرفة الخير لفعله ومعرفة الشر لتركه فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويؤكد عليه ثلاث قالوا لمن يا رسول الله هذه النصيحة التي تكون دينا يتدين به المرء لمن هذه النصيحة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أول هذه النصيحة تكون لله والنصيحة لله ليس على ظاهرها أي ليس كنصيحة البشر وإنما هي نصيحة من الله إليك نصيحتك لله تبارك وتعالى في توحيده وفي إثباتك لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته نصيحتك لله تبارك وتعالى في تجنب معاصيه وامتثال أوامره وفعل طاعاته نصيحتك لله تبارك وتعالى مولاة من آمن بالله والبراءة من الشرك وأهله نصيحتك لله تبارك وتعالى بأن تدعو إليه وتسير على وفق شرعه نصيحتك لله تبارك وتعالى ستمثل في معرفتك بالله معرفة حقيقية معرفة تجعلك عبدا لله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومر بنا الكلام حول هذا الركن في الحديث الثاني الشاهد أن النصيحة لله عز وجل أن تسير وفق شرعه تؤمن به وتأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه توحده في الألوهية والربوبية وتثبت أسمائه وصفاته بما قد أثبتها لنفسه، لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نصيحة ترجع فائدتها عليك فيها خير لك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لله فإذا عرفت الله تبارك وتعالى حق المعرفة وأيقنت بذلك وأحببته حب المؤمنين ليس حب الذين اتخذوا من دون الله أنداد فالذين آمنوا أشد حبا لله فالمؤمنون حياكم الله أخر حبيب فالمؤمنون يحبون الله لذلك من يحب أحدا يطيعه هذه نصيحة لله إن المحب لمن يحب مطيع فلما تطيع الله فلما تطيع الله تبارك وتعالى هذه نصيحة يعود نفعها عليك فكان هذا أمرا واجبا عليك وهو فرض على كل مخلوق النصيحة لله لذلك كان من الدين في قول النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه الدين النصيحة وأذكركم يا إخواني ورد الله فيكم بالصلاة على النبي ليس شرطا كتابتها وإنما تذكر كثيرا ونحن ندرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان أهل الحديث أخص من أو أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتنون بذلك في كل حديث يذكر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كم من الحسنات التي تأتيك في كل صلاة مع ذكر كل حديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فأول هذه أو أول نصيحة لله تبارك وتعالى، فتأمن بألوهيته، وتأمن بربوبيته، وتأمن بأسمائه وصفاته. ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل فقال صلى الله عليه وسلم لله نصيحة عامة نصيحة عامة ولكتابه هذه النصيحة الثانية التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو كلام الله تبارك وتعالى والإيمان به وتصديقه وتنزيهه وتلاوته وتدبره والوقوف مع أوامره والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه هذا من النصيح لكتابه نؤمن بكتاب ربنا وهو كلامه تبارك وتعالى غير مخلوق تكلم به حقيقة لفظا وحرفا نرد على من زعم غير ذلك بالأدلة التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كلام الله عز وجل منزه عن النقص كتاب عظيم قيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نزل به جبريم على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ليقرأه ويعلمه للناس والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه وما مات إلا وقد فسره لهم كله هذا من اعتقاد أهل السنة نصيحتنا لهذا الكتاب أن نحترمه وأن نتدبره وأن ننزهه عن النقص والعيب نصيحة نفعها أيضا عائد علينا في الخير الذي يعود علينا والحسنات التي تعود علينا من فعل ذلك وكثير من الغالين والملحدين وأهل البدع الذين يشكون ويطعنون ويحرفون فيه والله متبّم نوره والله متبّم نوره ولو كره المشركون قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف لنا أن ننصح للرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الإيمان به وبما جاء به من قرآن وسنة ونؤمن بأنه نبي رسول ختم الله به الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتمسك بطاعته ونأتمر بأمره وما نستطيع أن نعبد الله إلا بما شرع وهذا معنى محمدا رسول الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن يعبد الله إلا بما شرع هذا نصح للرسول صلى الله عليه وسلم التخلق بأخلاقه كما قلت أولى الأمر كما حدثت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن يتخلق به ويأتمر بأمره وينتهي عما نهى عنه لذلك كان خلقه القرآن، ولم يصح الخبر الآخر الذي هو كان قرآنا يمشي على الأرض، فهذا ضعيف. التأدب بأدابه، وعدم الرفع على صوته. ومحبة آل بيته وصحابته لا يفرقون أو لا نفرق بينهم كل الصحابة عدول رضي الله عنهم أجمعين وآل بيته نحبهم لأنهم طهرهم الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بعكس الغلو الذين غلوا فيه الشيع الروافض الملاعين وبقولهم على الله بغير علم وطعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إن هؤلاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعنون في النبي تفضل أخير حبيب بارك الله فيكم فيقولون أصحاب سوء فيقولون أصحاب سوء فإنما يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن صاحبهم صاحب سوء فيريدون أن ينالوا من الرسول بأصحابه فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعادي من عاداه ونحب من أحبه نتمسك بسنته ظاهرا وباطنا هذا هو النصح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أئمة المسلمين وأولياء أمورهم من العلماء والحكام معاونتهم على الحق وطاعتهم فيهم وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين وسر ليس علانية لأن في ذلك مفسدة والدعاء لهم بالتوفيق وظهر بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم ثنية الدعاء لولاة الأمور على المنابر في خطب الجمعة بسبب ما ظهر من الخوارج وما أشباههم في الخروج عليهم والطعن فيهم وإثارة الفتن والشبهات والفوضى في البلاد وليس ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به وكما أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد رواية أو بعد روايته لحديث تميم الداري الدين النصيحة قال فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر، فيرتفع البلاء عن المؤمنين فهذا بيان عظيم وهذا وإن كان في الكلام حول نصيحة السلطان وولي الأمر من الأدلة الشيء العظيم حتى قال البربهاري في السنة رحمه الله في شرح السنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوا. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وغير ذلك من الأدلة الواضحة التي لابد لنا أهل السنة والجماعة أن نقتفي هذه الآثار ونعمل عليها ونسير بها ولا نحيد عنها حتى يعمنا الله تبارك وتعالى بفضله ونعمه وكرمه وقال النووي رحمه الله في شرح الأربعين وأما النصيحة لآئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وامرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين وترك الخروج بالسيف عليهم وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم قال الخطابي ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء, أو سوء عشرة وأن لا يغروا بثناء كاذب عليهم وقال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال، والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال، والنصيحة واجبة على قدر الطاقة إذا إذا على الناصح إذا على الناصح أن يقبل نصيحه أو أن يقبل نصيحة ويطاع ويطوع أمره ويطيع أمره فإن خشي أذى فهو في سعة والله تعالى أعلم فهذا أو هذه النصيحة لآئمة المسلمين من العلماء وولاة الأمور ثم قال لآئمة المسلمين وعامتهم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 والسير معهم في الخير والشد على أيديهم للفلاح والصلاح نصيحة لابد منها فالدين نصيحة يأثم من لم ينصح لأنه بذلك تراك أصلا من أصول الدين نصيحة لها ضوابط وإن كانت على الملأ فكانت فضيحة فنصيحة لابد لها من ستر ولا بد لها من وقت حتى لا يحدث بسببها فوضى وحتى لا يحدث بسببها مفسدة أكثر وأكبر من المفسدة التي تنصح بسببها فالوقت مهم وطريقة النصيحة مهمة والناصحون ليس لكل أحد أن ينصح أحدا معين أي أن الصغير في نصحه للكبير آداب وطالب العلم في نصحه للعالم آداب وهكذا فالنصيحة إذا فعلت على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبيّن أنها دين نفعت الناصح والمنصوح أما إذا خرجت بدون قيد وبدون ربط وبدون ضبط فحدثت بسببها فتن وكثير ما يحصل ذلك. فالدين النصيحة فنسأل الله أن يرزقنا النصيحة ويرزقنا الناصحين الذين ينصحون لله وفي الله ويردون الخير للأمة ويعاونون المسلمين على ذلك نسأل الله أن نقتفي آثار النبي وأن نسير على قدمه وأن ننتهج نهجه آمين هذا حديث عظيم كما بينت وهو مهم جدا لكل مسلم ومسلمة أصل عظيم ينبغي لكل أحد أن يتفكر فيه ويتدبره ويعمل به وإن أردنا أن نحفظه نعمل به كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يحفظوا آية أو حديث عملوا به وطبقوه على أنفسهم فهؤلاء أصبحوا بهذا الفضل والشرف لما هم عليه من الورع والعلم والفهم ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله تعالى في المرة القادمة سنأخذ الحديث الثامن كان الله تبارك أرد لنا البقاء واللقاء هو حديث أيضا فيه شبهة من النصارى والملحدين حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن شاء الله تعالى حتى نستطيع أن نرد على أهل الأهواء والبدع وال الملحدين وغير المسلمين لابد أن نفهم هذا الحديث فكل حديث من هذه الأربعين أصل عظيم من تعلمه وفق للخير نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح ونجعلنا من المهتدين ونهدي بنا وأن يفقهنا في أمر ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى كما عهدنا في كل محاضرة إن كان هناك أحد يريد أن يسمع وياكم أمن إن شاء الله تعالى الأربعين يعني لو اسئلة في ال في الحديث او في المحاضرة ما في بس ان شاء الله لكن لا نريد الاسئلة خارج المحاضرة حتى لا تنعدم الافادة وان كان هناك اخوة يريدون ان يسمعوا الاحديث الماضية لان المرة الماضية ما في احد قرأ الأحاديث. فلو هناك أحد اليوم إن شاء الله تعالى يتقدم إن شاء الله عز وجل إن شاء الله عز وجل سميع يعني الاخوة في غرفة القرآن الكريم في في البالتوك يعني يسمعون صوتا للاخوة فقط لكن الغرفة الاخرى يعني كان هناك اخت تسمع للاخوات ولكن هي ليست موجودة الان فإن شاء الله تعالى يعني هذه القراءة وهذا التسميع تشجيع للإخوة فقط على حفظ الأربعين على الحفظ فقط لأنه لا شك من أن الذي يتابع ويجتهد ويحفظ ينال بغيته إن شاء الله بإذن الله عز وجل طيب الحمد لله رب العالمين طيب اخونا الحبيب احمد آآ ما في احد ان شاء الله طيب ننهي ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم ونفع بكم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الله إليكم وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.